يَا مَنْ يَعْلَمُ مُرَادَ الْمُرِيدِينَ يَا مَنْ يَعْلَمُ ضَمِيرَ الصَّامِتِينَ يَا مَنْ يَسْمَعُ أَلِيمٍ يَا مَنْ يَمْلِكُ حَوَائِجَ السَّائِلِينَ يَا مَنْ يَقْبَلُ عُذَرَ التَّائِبِينَ يَا مَنْ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ يَا مَنْ لَا يُضِيعُ أَجْرَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغُفُورُ الْغَفُورُ اسْتَغْفِرْ الْغَفُورُ غَلَّا سَلَامًا يَا رَبِّ اللَّهُمَّ صَلِّ على محمد ديني لصالح الأعمال واقضل الحوائج والآمال يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال يا عاد بما في صدور العالمين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 يا رب الحل والحرام يا رب النور والظلام يا ربنا أنت السلام